بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام لما انتهى من كلامه على العام ذكرنا انه من المسائل المهمة التي ينبغي لطالبي العلم الشرعي والذي يريد أن يكون من أهل الاجتهاد فيه السنبط ويفهم أقوال العلم في استنباط الأحكام من أدلتها لابد أن يعتني بمبحث العام والخاص والمطلق والمقيد والاستثناء ونحوها وهذه كلها معتمدة على اللغة العربية. اللغة العربية فكلما كان أمكن كان أظهر وأعلم بهذا الباب في فل المصر قال والخاص يقابل العام خاص هذا اسم فاعل خاصة يخص خاصا وهو اسم فاعل قال يقابل العام يقابل العام سبق أن العام من جهه اللغه هو الشامل حينئذ اذا قابله الخاص فهو غير الشامل غير غير الشامل وهناك نقول الخاص هو المستوعب المستغرق وهنا نقول غير المستوعب غير المستغرق اذا لما كان العام يدخله التخصيص ناسب أن يذكر تلوه الخال. لما كان العام يدخله التخصيص ناسب ذكره بعد ذكر العام الخاص يقابل العام الخاص في اللغة نقول مأخوذ من الانفراد وقطع الاشتراك من الانفراد وقطع الاشتراك وإذا اخذته بالمقابلة فقلت العام الشامل والخاص غير الشامل لا باس الخاص غير الشامل والعام الشامل لأنه يقابله يقال خص فلان بكذا أي انفرد به ولم يشاركه أحد خص فلان بكذا أي انفرد ولم يشاركه أحد. والخاص من جهة للصلاح قال المصنف هنا رحمه الله وهو ما دل على شيء بعينه وهو أي الخاص ما أي لفظ لأن الخصوص كما سبق يقابل العام فيأخذ بعض أحكامه وكما أن العام وصف للألفاظ كذلك الخاص وصف للألفاظ وكما يقال معنى عام يقال معنى خاص ولفظ عام ولفظ خاص لكن في الصلاح اغلب إذا أطلق الخاص اريد به اللفظ وإذا أرادوا المعنى قالوا أخص وإذا أرادوا اللفظ هنا قالوا عام وإذا أرادوا المعنى قالوا قالوا أعب يعني جعلوا أفعل التفضيل للمعنى في الصلاحين العام والخاص وجعلوا لفظ اسم الفاعل لللفظ لماذا قالوا لأن المعنى أهم المعنى أهم وما جعل اللفظ إلا لي, لكونه دليل ليجعل دليلاً على المعنى ولذلك نقول الوضع هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى إذا المعنى مدلول عليه وهو المقصود واللفظ دليل حينئذ تكون العناية بالمعاني أهم لذلك أعطيت أفعل التنظيم. ما دل على شيء بعينه ما نقول لفظ دل على شيء بعينه أخرج العام وإذا قيل ما لفظ هذا جنس يشمل العام والخاص لأن المقام هنا مقام تعريف الخاص الذي هو مقابل للعام فنقول ما جنس أي لفظ في حينئذ يشمل العام والخاص قوله دل يعني ذو دلاله يعني يفهم منه دل على شيء بعينه بذاته بنفسه فالمدلول عليه يكون معينا بخلاف العام فانه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له فمعرفه المصنف حين يذن يكون الخاص لفظ لا يستغرق فيكون قد دل على شيء بعينه وأوضح من هذا نقال الخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد اللفظ الدال على محصور إذن عندنا استغراق وعندنا حصر متقابلان العام أخذ الاستغراق والحصر عند الخاص اللفظ الدال على محصور بشخص كالأعلام زيد وعمر وخالد إذا أطلق انصرف في فهي شيء مخصوص محصور أو عدد كأسماء الأعداد وسواء دل عليه بالعدد الاسم كعشرة ومئة وألف أو بالتثنية كرجلين رجل هذا يدل على شخص ورجلين يدل على اثنين محصور ورجال بالتنكير يدل على ثلاثة يدل على على ثلاثة إذا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد بشخص سواء كان كالأعلام علام الأشخاص أو كان باللفظ الواحد كالنكرة إذا قيل رجل في الإثبات نقول النكرة في سياق الاثبات لا تعم هذا الأصل ما لم تكن في سياق الامتناع فإن إذا قال جاء رجل جاء رجل رجل هذا مستغرق او لا نقول غير مستغرق غير عام فإذا لم يكن عاما تعين أن يكون خاصة لأن القسمه ثنائية إذا انتفى العموم الاستغراق ثبت الخصوص وعدم الاستغراق فإذا قيل جاء رجل يعني واحد جاء رجلان أي اثنان جاء رجال أي ثلاثة ولا نزيد إلا بقلينا لأنه في سياق الاثبات يحمل على أقل ما يدل عليه الجمع. إذا حصل الحصر هنا جاء زيد بالأعلام، وجاء رجل هذا بالنكره في سياق الاثبات مفرد واحد، وجاء رجل وجاء رجلين جاء رجلان بالثنية وهناك يدل على اثنين، وجاء رجال هذا جمع يدل على أقل ما يحمل عليه الجمع وهو وهو ثلاثة، وجاء عشرة رجال. ايضا هذا محصور به باسم العدد, باسم العدد إذن كل لفظ يدل على شخص أو عدد فهو خاص, فهو خاص وكل لفظ يسغرق بلا حصر نقول هذا عام قسمة ثنائيه ولا ثالثة لها والخاص يقابل العام وهو أي الخاص ما دل على شيء بعينه بذاته ولا يحتمل غيره ولم يكن مستغرقاً له ولغيره كما هو شأن العام ولهما طرفان وواسطه هذا تقسيم له بحسب مراتبه علوا وواسطة وسفل لأن العام الخاص إما أن يكون لفظ العام عام ولا أعم منه عام ولا أعم منه لأننا نقول اللفظ يستغرق ثم هذا الاستغراق مراتب قد يكون الاستغراق يستغرق شيئا ويكون هذا اللفظ الدال على الاستغراق داخلا تحت لفظ آخر وقد لا يكون داخلا تحت لفظ آخر فحينئذ إذا بلغ اللفظ العام المستغرق أعلى الدرجات بحيث لا يدخل تحت غيره قيل هذا عام لا أعم منه عام لا أعم منه وإذا كان يدخل تحت غيره نقول هذا عام إضافي عام إضافي يعني إذا كان يدخل هو تحت غيره نقول هذا عام إضافي كذلك الخاص خاص لا أخص منه يعني عندنا لفظ دال على شخص أو عدد أقل ما يصدق عليه لفظ ولا يحتمل غيره البته كأ كالاعلام علام الاشخاص بتقول زيد هذا لا يحتمل إلا الذات التي وضع لها هذا له نقول هذا خاص لا اخص منهم وما بينهما واسطه إذن قوله لهما اي العام والخاص العام والخاص لهما طرفان وواسطه والواسطه العام الاضافي والخاص الاضافي فعام المطلق عام مطلق وهو ما لا اعم منه يعني لا يعلوه عام لا يدخل تحت غيره البتة مثل ماذا قالوا المعلوم المعلوم هذا كل ما تعلق به العلم فهو معلوم سواء كان موجودا أو معدوما فالعلم يتعلق بالموجودات ويتعلق بالمعدومات بل في حق الرب جل وعلا يتعلق بالمستحيلات إذ كذلك ها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين هذا يقع او لا يقع ها يحصل او لا يحصل لا يحصل لا يمكن مستحيل هذا لكن هل تعلق به علم الرب جل وعلا نقول نعم تعلق به علم الرب جل وعلا فحينئذ متعلق العلم الموجود والمعدوم والمستحيل لذلك صار لفظ المعلوم عام لا أعم منه لأن كل شيء من الموجودات ومن المعدومات ومن المستحيلات فهو داخل تحت هذا اللفظ وهو المعلوم هل هناك لفظ يدخل تحتها المعلوم لا يوجد ولذلك قيل هذا اللفظ لا أعم منه عام مطلق وفي تحديد اللفظ الذي يكون عاما مطلقا هذا بين الأصولين خلاف لكن المشهور هو ما ذكر المصنف هنا عرفنا أن المعلوم هذا يشمل الموجود والمعدوم وخاص مطلق لا أخص منه وهو ما لا أخص منه كزيد يعني كالاعلام التي تطلق يراد بها الأشخاص لأن زيد هذا إذا أطلق اللفظ صرف إلى الذات المشخصة المشاهدة في الخارج لا يمكن أن يدخل تحت هذا اللفظ غير الذات لا يمكن لكن لفظ زيد من حيث هو قبل التسمية هذا لفظ مشترك لفظ مشترك ثم إذا علق بمسماه نقول امتنع الاشتراك فإذا سمي هذا زيد نقول لفظ زيد لا يشاركه غيره البته إذا هل تحته يدخل شيء نقول لا يدخل إلا ذات المسمى فلا يشاركه غيره أما لفظ المعلوم فيشاركه غير المو... غيره فيشارك غير الموجود كالمعلوم والمستحيل المعدوم والمستحيل وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد وما بينهما يعني العام المطلق والخاص المطلق فعام بالنسبة إلى ما تحته عام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه هذا كما ذكرناه في النام والحيوان الإنسان نقول الإنسان نوع نوع من, من أنواع الحيوان فرض من أفراده إذا الحيوان هذا جنس لأنه يشمل ها يشمل الإنسان وغيره الجنس ما عمى اثنين فصاعدا فالحيوان يشمل الإنسان وغيره يشمل الإنسان والفرس والبغل إلى آخره والحيوان نفسه عمى الإنسان وغيره ثم هو خاص باعتبار النامي لأن النامي يعني ما يقبل النمو وليس مختصا بالحيوان فيدخل فيه الجماد، النبات، فيدخل فيه النبات، فنقول النامي هذا جنس يشمل الحيوان ويشمل النبات، إذا الحيوان باعتبار النامي فرض من افراده فهو خاص، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، إذا نظرنا إلى لفظ الحيوان فإذا به عام باعتبار الإنسان وخاص باعتبار النامي باعتبار النامي. وما بينهما فعام كالحيوان بالنسبة إلى ما تحته كالإنسان خاص أي الحيوان بالنسبة إلى ما فوقه كالنامي, كالنامي. مثل بالموجود الموجود هذا خاص بالنسبة للمعلوم نقول خاص لماذا؟ لأن المعلوم يشمل الموجود وغيره يشمل الموجود وغيره كل موجود معلوم ولا عكس كما نقول كل إنسان حيوان ولا عكس لماذا لانفراد الحيوان بصدقه على ما ليس بإنسان كذلك هنا نقول كل معدوم فهو معلوم ولا عكس ليس كل معلوم فهو, فهو موجود نقول كل موجود فهو معلوم ولا عكس لماذا لصدق المعلوم على المعدوم والمستحيل فليس كل معلوم يكون موجودا إذن هو باعتبار المعلوم أخص لأنه فرض من أفراده وباعتبار الجوهر وغيره كالعرض هو عام لأن الموجود قسم إلى جوهر وعرض الجوهر ما يقوم بذاته والعرض ما لا يقوم بذاته كالصفات لابد لها من محل لابد لها من محل كالبصر لا يمكن يوجد بصر لا في عين والطول لا يمكن أن يوجد طول لا في في عامود أو في إنسان أو في شجرة نحو ذلك نقول الموجود باعتبار المعلوم خاص ثم هو ينقسم إلى جوهر وعرض فيكون, فيكون عاما إذن وصف اللفظ الواحد بكونه خاصا عاما هل يجتمع يرد السؤال هل يجتمع الوصفان الخصوص والعموم في لفظ واحد أم لا نعم يجتمعان لكن لا من جهه واحدة وانما باعتبارين من جهتين مختلفتين ننسب اللفظ لما هو اعلى فيكون خاصا وننسب اللفظ لما هو أدنى منه فيكون عاما اما الخاص الذي لا أخص منه نقول هذا لا يوصف الا بالخصوص والعام الذي ولا لا منه هذا لا يوصف الا بالعموم اذن قد يجتمعان وقد يفترقان قد يجتمعان وقد يفترقان ثم قال بعدما عرف لك الخاص قال والتخصيص لأنه هو المراد هنا هو المراد بالعنوان والتخصيص هذا مصدر خاصص يخصص تخصيصا والمراد به خص بكذا تخصيص لغة الإفراد الإفراد وعرفه هنا بقوله إخراج بعض ما تناوله اللف إخراج بعض ما تناوله اللفظ والمراد باللفظ الذي تناول ما أخرج بالتخصيص هو اللفظ العام لأن التخصيص يرد على العام يرد على العام يكون اللفظ عاما فحينئذ يرد التخصيص بدليل يشتمل على لفظ خاص فحينئذ نخرج بعض ما تناوله لفظ العام بهذا الدليل المخصص فيكون اللفظ العام من حيث هو من حيث هو متناولا ومستغرقا لجميع الأفراد لجميع الأفراد فيأتي دليل يدل على اختصاص أو إخراج بعض تلك الأفراد التي تناولها اللفظ العام فلا يشملها اللفظ المسلط على اللفظ العام بل تختص بحكم والمطلقات هذا لفظ عام مطلقات لفظ عام والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء عندنا محكوم عليه ومحكوم به وحكم فالمحكوم عليه هنا لفظ عام وهو المطلقات هذا جنس مطلقات هذا عام هل هذه موصوليه وهي من صيغ العموم حينئذ صار مستغرقا فكل مطلقه يشملها اللفظ او لا يشملها اللفظ سواء كانت حاملا ام حائلا سواء دخل بها او لا ايس ام لا اللفظ عام يشمل كل مطلقه صغيره كبيره ايا كانت فاللفظ يشملها والمطلقات ما الحكم يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون اذن كل مطلقه عدتها ثلاثه قرون هذا من حيث اللفظ لكن جاء نص اخر اخرج بعض ما تناوله اللفظ وهو لفظ المطلقات فعين له حكم يخالف ذلك الحكم الذي علق على العام وان كن اولاه حمل ها فاجلهن ان يضعن حمله اذن المطلق الحامل هل هي داخل في قوله المطلقات هل هي داخل ام لا اجيب هل هي داخل ام لا خطأ. كلا الجوابين خطأ فيه تفصيل إن أريد داخل من حيث اللفظ فاللفظ يشملها هي داخل لفظا قطعا لكن لا في الحكم فاللفظ متناول لفظ المطلقات متناول للمطلقة الحامل من حيث اللفظ لا من حيث الحكم ولذلك قصر العام على بعض أفراد يعني قصر حكمه فحينئذ الحكم الذي نزل في الآية على كل فرض فرض من أفراد المطلقات نقول هذا يشمل كل من لا يتناوله دليل التخصيص قوله وإن كنا أولاة حمل هذا دل على أن حكم المطلقة الحامل أن الحامل المطلقة حكمها مخالف لما نص عليه في الآية فليس داخلا في العموم فليس داخلا في في العموم فحينئذ الإخراج يكون من الحكم لا من اللفظ إخراجوا هنا قال إخراجوا بعض ما تناوله اللفظ بعض كالمطلق الحامل ما تناوله اللفظ كالمطلقات المطلقات تناول كل مطلقات حتى الحامل حكمها يتربصنا بأنفسنا ثلاثة قرون نقول التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام فنقول اللفظ عام فيشمل كل مطلق لكن من حيث الحكم لا ينزل على المطلقة الحامل بل تختص بدليل آخر تختص بدليل آخر إذا حصل الإخراج هنا اخراج بعض لا كل لو كان إخراجا للكل كان ماذا كان نسخا حسنتم لكان نسخا لأن النسخ رفع الحكم عن كل الأفراد نسخ رفع الحكم عن كل الأفراد لما كان عن البعض علمنا أنه تخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام يعني الإخراج هنا لا من حيث الاستعمال ولذلك نقول العام المخصوص هو ما قصد به جميع أفراده استعمالا لا حكما حينئذ قوله إخراج نقول هل هو من الحكم أو من اللفظ نقول لا ليس من اللفظ بل هو من الحكم من؟ من الحكم لماذا؟ لأن دلالة المطلقات على المطلق الحامل هذه دلالة لغوية دلالة لغوية وحينئذ إذا علم أن اللفظ عام من جهة اللغة تخصيصه لابد أن يكون من جهة اللغة ولا مخصص لماذا؟ لأن اللفظ هنا اسم مفعول دال على ذات منتصفه بصفة وهذا اللفظ من حيث وضعه في اللغة يدل على ذا كل ذات اتصفت بمطلق الصفة بمطلق الصفة فلا يتخصص به بعض الصفات دون بعض آخر وإنما يكون الإخراج هنا للحكم فيكون التقدير المطلقات يتربصن بأنفسهن لا يشمل قول يتربصن المطلقات الحوامل لخصوصهن بدليل آخر أما اللفظ فهو شامل لهن إذن اخراج بعض ما تناوله اللفظ الأحسن منه ان يقال قصر العام على بعض أفراده قصر العام يعني حكم العام على بعض أفراده ولهذا اشتهر التعريف الثاني هذا قصر العام على بعض أفراده قصر العام هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله وحينئذ يكون من الذي قد قصر القصر حكم من حكم شارع لأن التعميم والتخصيص حكمان شرعيان فالذي يعمم الحكم على جهة العموم جميع الأفراد هو الشارع والذي يخصص البعض ويخرج بعض دون بعض هو الشارع إذن قصر العام نقول هذا من إضافة الصفة إلى من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف للعلم به لأن الحكم في لأن البحث في الشرعيات قصر العام أي قصر الشارع العام والمراد بالقصر قصر العام هنا ليس قصر اللفظ وإنما هو قصر الحكم قصر الحكم فحينئذ الحكم في الاصل يكون شاملا لكل فرض فرض من أفراد الموضوع ولكن جاء دليل قصر يعني حمل ذلك الحكم المتعلق بأفراد العام على بعض الأفراد دون بعض على بعض الأفراد دون بعض ولذلك نقول ان دلالة العام على أفراده كليه بمعنى أن كل فرد فرد يصدق عليه الحكم استقلالا قد أفلح المؤمنون أو فاقتلوا المشركين هذا أوضح فاقتلوا المشركين المشركين نقول هذا لفظ عام محكوم عليهم بماذا بالقتل زيدنا المشرك وخالدنا المشرك وإلى آخره لكن باب التمثيل نقول خالد كذا وعمر وفؤاد إلى آخره نقول كل فرد من هؤلاء الأفراد يصدق عليهم الحكم لماذا؟ كأنه قال فاقتل خالدا المشرك فاقتل عمرا المشرك فاقتل بكرا المشرك ولذلك ذكر الشيخ الأمير رحمه الله أن القضية المركبة أو نعم القضية المركب على بحكم على لفظ عام هو في قوة قضايا متعددة وحيثما لكل فرض حكم فإنه كلية قد علم في قوة قضايا متعددة يعني بدلا من أن يقال لك اقتل زيدا المشرك واقتل عمرا المشرك هذه جملتان اقتل بكرا المشرك ثالثة رابعة عشر مئة ألف قال فاقتل المشركين اختصر لك هذه كلها فقال لك فاقتل المشركين حينئذ كل من وجد واتصف بوصف الشرك فهو داخل داخل بماذا بالقوة لأنه في قوة قولك خالد مشرك ها؟ وثبت قوله فقتل المشركين إذا اقتل خالدا اقتل خالدا فحينئذ لا يمنع العقل عندما تجزأت أفراد اللفظ العام وصار كل فرد يستقل بحكم دون الآخر لا يمنع العقل أن يأتي الشرع ويستثني بعض الأفراد ولذلك سيأتي أنه قال ولا خلافة في جواز التخصيص هل يجوز أن يخصص النفظ العام أو لا يجوز قلنا عم يجوز لأن مدلوله كلية ليس بشيء واحد هو لم يقل اقتلوا خالدا ثم نقول خالد هذا ماذا عام وهل يرد عليه تخصيص أم لا نقول لا اقتلوا خالدا هذا موضوعه خاص ولا يقبل التخصيص لكن فاقتلوا المشركين نقول هذا لفظ عام وهو يتجزى له أحد فعينئذ نقول هذه القضية قضية كلية وحيثما لكل فرض حكم فإنه كلية قد علما مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم مدلوله أي العام كلية الحكم عليه في التركيب من تكلم بمعنى أنه يحكم على اللفظ العام بأنه كلية بعد التركيب لا قبلها لو قال مشركون فقط هل ثم حكم لا ليس عندنا حكم حينئذ حيثما لكل فرض حكم لابد أن يقع اللفظ العام في ضمن جملة اسميه أو فعلية لابد أن يقع اللفظ العام في ضمن جملة اسمية أو فعلية هنا قال قصر عام على بعض أفراد إذن هذا هو التخصيص أن يرد لفظ عام في الشرع أو في غيره في اللغة عموما يرد لفظ عام يتناول أفراد بلا حصر فيأتي لفظ آخر يخص بعض الأفراد بحكم مخالف لحكم السابق لابد أن يكون الحكم مخالفا حتى يعد تخصيص فإن كان بحكم لا يخالف لا يكون تخصيصا لو قال أكرم الطلاب نقول الطلاب هذا لفظ عام، لفظ عام يصدق على محمد وخالد وبكر لاخره وأكرم هذا هو الحكم حينئذ نقول أكرم الطلاب هذا كلية بحيث يتبع الحكم الذي هو الإكرام يتبع الحكم كل فرض فرض فرض على جهة السواء كل طالب يدخل في اللفظ حينئذ لا بد أن يوجد له نصيب من الحكم وأن يكون النصيب الذي من الإكرام لخالد مساوي لبكر مساوي لعمر اخره لو قال أكرم الطلاب أكرم الطالب زيدا وزيد هذا من الطلاب هل نقول قصر الحكم قصر العام على بعض أفراد هل يعد هذا تخصيص؟ هل يعد؟ لا لا يعد لماذا؟ لأن الحكم متحد الحكم متحد وشرط التخصيص أن يكون الحكم مختلف فلو قال أكرم الطلاب أكرم زيدا وهو من الطلاب نقول التنصيص على زيد لزيادة اهتمام لزيادة اهتمام أما لو قال أكرم الطلاب ولا تكرم زيدا حينئذ يعد تخصيصا فالطلاب نقول لفظ عام يشمل زيد وغيره ولكن جاء دليل خص زيد حينئذ لا يستحق الإكرام حينئذ القصر العام أي حكمه على بعض أفراده دون البعض الآخر نقول القصر المراد به الحكم وأن يكون هذا الحكم مخالفا لحكم العام فإن كان متحدا معه فلا يعد تخصيصا فلا يعد تخصيصا وبعض الفقهاء يطرد القاعدة كأن المراد عند الأصليين الحكم ها ولو لم يختلف يعني قصر العام على بعض أفراده ولو لم يختلف الحكم قل لا ليس بصحيح هذا قد يقع فيه بعض الفقهاء فكلما وجدت نصا قد حكم الشارع على فرد ثم هذا الفرد داخلا أو داخل في ضمن عام قد سلط عليه حكم لا يخالف ذاك الخاص فلا تقول هذا من باب التقصيص لا تقول هذا من باب التخصيص وانما هو ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يعد تخصيصا قال فيفارق النسخ بانه اراد أن يبين لك الفرق بين التخصيص والنسخ ثم تشابه بينهما التخصيص والنسخ ما الفرق بينهما ذكر بعض الفروق المهمه فقال فيفارق النسخة ما هو الذي يفارق التخصيص يفارق النسخة بأنه رفع لجميعه بأنه أي النسخة رفع لجميعه يعني جميع الحكم وأما التخصيص تبعيد فهو تبعيض فهو تبعيض الحكم وأما النسخ فهو رفع للحكم رفع لجميع الحكم بانه اي النسخ رفع لجميعه او لجميع ما تناوله اللفظ ايضا لا بأس وبجواز مقارنه المخصص بجواز مقارنة المخصص المخصص قد يكون مقارنا للعام ولله على الناس حج البيت من استطاع الناس هذا لفظ عام لفظ عام من استطاع هذا مخصص لانه بدل والبدل من المخصصات المتصلة هل اتصل المخصص بالمخصص نعم هل يجوز ذلك في النسخ الجواب لا ولذلك يشترط في النسخ أن يكون بخطاب شرعي متراخ لابد أن يكون الخطاب الثاني متراخيا عن الخطاب الأول كما في موضعه اذا من الفوارق قال وبجواز مقارنة المخصص لللفظ العام الذي هو مورد التخصيص كما في الايه التي ذكرناها وأما النسخ فلابد أن يتأخر فيه الناسق عن المنسوخ وعدم وجوب مقاومته يعني لا يشترط في المخصص أن يكون مساويا للمخصص من جهة الدلالة والثبوت لأن النسخ عند الجمهور يلزمه فيه مساواه الناسخ للمنسوخ في ثبوته ودلالته في ثبوته ودلالته هذا على قول الجمهور ولا يشترط في المخصص أن يكون مساويا للعام في ثبوته بل يجوز تخصيص المتواتر بالأحاد والأحاد بالأحاد ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة ولو كانت أحادا لكن في النسخ عندهم لا لا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد كما سيأتي هذا عند الجمهور لا يجوز أن ينسخ الأحاد المتواتر والصواب الجواز لكن هذا عند الجمهور قال عدم وجوب مقاومته أن يكون مقاوما له فحينئذ لا يشترط في المخصص أن يكون مساويا للمخصص اللفظ المشتمل على اللفظ العام والدليل المشتمل على اللفظ العام لا يشترط فيه أن يكون مساويا له في الدلالة بل يجوز تخصيص القرآن بأحد السنة يوصيكم الله في أولادكم هذا مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو أحد وهو أحد نقول صح التخصيص لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يكون المخصص متواترا كالمخصص بل يخصص الكتاب السنة الأحادية وغيرها ودخوله على الخبر بخلاف النسخ ودخوله على الخبر ما هو دخوله؟ أي التخصيص فينسخ الخبر تدمر كل شيء بأمن ربها نقول هذا مخصوص كما بالحس الله خالق كل شيء هذا خبر دخله التخصيص بالعقل لكن النسخ لا يدخل الأخبار وإنما يدخل الأحكام فقط ثم قال ولا خلاف في جواز التخصيص ولا خلاف يعني بين الأصوليين في جواز التخصيص مطلقا سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا يعني لو كان التخصيص داخلا في الأمر أو في النهي أو في الخبر كما ذكرناه سابقا ولا خلافه يعني بين الأصوليين لماذا؟ لدليلين اولا وقوعه في الكتاب والسنة وقوعه في الكتاب والسنة ودائما يستدل بالوقوع على الجواز إذا وقع حينئذ نقول جائز لماذا؟ لانه لو لم يجوز لما حصل لما وقع اذن لدليلين وقوع بالكتاب والسنه والوقوع دليل الجواز السارق والسارقه هل كل سارق يقطع لا اذن هناك تخصيص الزانيه والزاني هل كل زان يجلد جواب لا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هل كل ولد يرث ولو كان عبدا ولو كان قاتلا ولا اذن لا بد من الاستثناء حينئذ هذه الأدلة مخصصة وهذا مجمع عليه بين الصحابة مجمع عليه بين الصحابة ثم يقال التخصيص فيه صرف اللفظ عن اراده جميع الأفراد إلى بعض صرف اللفظ عن اراده جميع الأفراد بالحكم إلى البعض فإذا قال فقتل المشركين المشركين هذا يشمل كل من اتصف بصفة الشرك ولو كانوا من أهل الذمه ومعلوم ان اهل الذمه يشترط لهم ماذا حتى يعطوا الجزية عن يد حينئذ لا يجب القتل بل لا يجوز لا يجوز القتل فحينئذ نقول النص هنا صرف اللفظ الذي هو المشركين عن الجميع إلى البعض فصار من اطلاق الكل مرادا به البعض ولو قيل بانه مجاز والاصح انه حقيقه لو قيل انه مجاز هل يمنع العقل وجود المجاز لا يمنع العقل وجود المجاز فحينئذ القول بجواز التخصيص ولو أدى إلى أن دلالة اللفظ على الأفراد بعد التخصيص مجازا والمجاز لا يمنعه العقل فحينئذ نقول لا مانع من وجود التخصيص لا مانع من وجود التخصيص يعني كأنهم مستدل على جواز التخصيص ونقل المصنف عدم الخلاف وفيه نظر أولا الوقوع وثانيا أن التخصيص صرف لللفظ عن إرادة جميع الأفراد إلى بعضه وهذا هو حقيقة المجاز ولا مانع عقلا من وجود المجاز وحينئذ لا مانع من وجود التخصيص لا مانع من وجود التخصيص لكن حكاية أو نفي الخلاف هذا فيه نظر بل كثير من الأصوليين نازع في بعضها بعضهم أخرج الأمر بعضهم أخرج الخبر لكن في الاحكام في الاحكام يكاد يكون اتفاق بينه في الاحكام الشرعيه اما في الاخبار وفي النواهي فيها نوع نوع خلاف ولا خلاف في جواز التخصيص لكن بشرط أنه لا يصح دعوه التخصيص الا بدليل صحيح شرط التخصيص أنه لا يثبت الا بدليل صحيح لابد من اقامه الدليل اولا وصحته وبعد ذلك نحكم بالاستثناء أثره يعني بعد ثبوته نقول يجب العمل بدليل التخصيص إذا صح في صورة التخصيص ثم إهدار هذه الصورة من دلالة العام فنقول المطلقات وإن كنا أولاة حمل ماذا نصنع عندنا دليل عام ودليل خاص نقول نعمل نقدم الخاص فيما لا؟ في الصورة التي دل عليها ثم نأتي لدليل والمطلقات هل تشمل المطلق الحامل؟ نقول نعم فحينئذ نقول اهدار هذه الصورة من النص فإذا دخلت المطلق الحامل في قوله والمطلقات لغة نهدرها من جهة تعلق الحكم بها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نقول الحكم يشمل غير المطلقة ومن السثن معها طيب اللفظ يدل على المطلق نقول نعم حينئذ الحكم بالتخصيص مقدم على إطلاق المطلقات على المطلق الحامل فشمول اللفظ لها لغة لا حكما ثم قال والمخصصات تسعه المخصصات جمع مخصص جمع مخصص والأصل في المخصص هو فاعل التخصيص فاعل التخصيص المخصص هو فاعل التخصيص ومن فاعل التخصيص؟ الشارع الشارع لأن الإخراج والمخرج الذي ذكر سابقا هو بإرادة المتكلم أنه ما أراد باللفظ السابق الفرد كذا فعلينا نقول المخصص هو فاعل التخصيص ثم جعله الأصوليون حقيقة عرفية أو مجازا في الدليل المفيد للتخصيص فقوله وإن كنا أولاة حمل في الأصل هذا لا يعد مخصصا لأن الله عز وجل هو المخصص الأصل وإنما أطلق لفظ المخصص على قوله وإن كنا أولاة حمل لأنه هو الذي أفاد هو الذي دلنا على أن المطلق الحامل مخرج من النص السابق فلذلك سمي مخصصا لأنه أفاد التخصيص وهذا مجازة وحقيقة عرفية والمخصصات تسعة المخصصات عندهم نوعان متصلة ومنفصلة متصله ومنفصله المتصلة هي التي لا تستقل بنفسها يعني تكون مقارنة للفظ العام وهذا يشمل عندهم خمسة أشياء الصفة والشرط والبدل والغاية والاستثناء الشرط والصفة والغاية والبدل والاستثناء هذه خمسة لماذا سميت متصلة لأنها متصلة باللفظ تقول أكرم الطلاب إلا زيدا متصل ما تقول أكرم الطلاب تأتي بعد شهر إلا زيدا هذا ليس بكلام حينئذ نقول هذا كلام متصل هذا كلام متصل والمخصصات المتصلة أو المخصص المتصل هو الذي يستقل بنفسه فيوجد حينئذ دون اللفظ العام كان يكون اللفظ عاما في الكتاب فيخصص العقل أو يكون عاما في الكتاب والسنة فيخصص بالحس أو يكون العام في السنة فيخصص بالكتاب بذا مستقل أو يكون في سورة البقرة فيخصص بسورة الأحزاب فيكون منفصلا بخلاف المخصصات المتصلة فإنما تكون متصلة بالجملة نفسها ولذلك البدل لابد من مبدل منه وهو في كلام واحد الغاية حتى وإلى نقول هذا لابد أن يكون هناك مغية وهو سابق كذلك الشرط كذلك الصفة ومن يقتل مؤمنا متعمدا الحال حال ما توجد هكذا وإنما توجد في ضمن جملة لابد لها من فعل فاعله وجملة تسميه على قول صيبوي هنا ذكر المخصصات المنفصلة قال وهي تسعة وترك المخصصات المتصلة وذكر منها الاستثناء فقط لطوله لطول الاستثناء وكثرة أحكامها وتلك الأربعة واضحة وبينة من درس اللغة يعرفها قال الحس هذا الأول الحس والمراد به المشاهدة الإدراك بالبصر وليس المراد كل الحواس لماذا؟ لأنه لو جعل كل الحواس مخصصات فحينئذ الذوق محسس مخصص والإشارة مخصصة وكل ما واللمس مخصص فحينئذ تضيع دلالات الفاضة العامة ولذلك حدت بي المشاهدة بالبصر لماذا لضبط هذا المخصص لأن اعتباره لابد منه وإذا فتح الباب لما ترك عام إلا وقد خص به الحواس قالوا المخصصات الحس والمراد به المشاهدة ولذلك أجمع على أنه من المخصصات بالإجماع أن من المخصصات الحس قال كخروج السماء والأرض من قوله جل وعلا تدمر كل شيء بأمن ربها تدمر أي الريح كل هذا من ألفاظ العموم كل شيء كل شيء حتى السماء والأرض اللفظ عام لكن الحس أخرج السماء والأرض وما لم تدمره تلك الريح إذن خروج السماء والأرض من قوله تعالى تدمر كل شيء وبعضهم يرى أن المخصص هنا لفظي لكن الأكثر على أنه يمثلون بهذا المثال للمخصص الحسي ولا مانع من اجتماع مخصصان فأكثر على نص واحد أن يدل دليلا فأكثر على نص واحد كما نقول وجوب الصلاة ثابته بالكتاب والسنة والاجماع والآخرين كذلك هنا تدمر كل شيء بأمر ربها والسماء والأرض لم, يأمر لم يأمرها الرب جل وعلا بتدميرها ما تذر من شيء آتت عليه هي لم تات على السماوات والارض حينئذ جعل بعضهم تدمر كل شيء التخصيص هنا ليس بالحس أو مضافا إلى الحسي بتخصيص لفظي، لأن الحس ليس بلفظ فعينئذ نقول التخصيص قد يكون بلفظ وقد يكون بمعنى التخصيص بالمعنى كالمشاهدة هنا تدمر كل شيء الإنسان يشاهد السماوات والأرض انها لم تدمرها وهذه السماء هي التي جاءت الريح والسماء باقية والأرض نفسها لم تتغير لم تتبدل في الدنيا حينئذ نقول هذه السماء وهذه الأرض مشاهدة ومدركة بالحس وهي داخلة في قول تدمر كل شيء فدل الحس على أن بعض أفراد النص غير مراد بالنص أو إن شيء تقول المخصص لفظي إما المتصل به وهو بأمن ربها والسماوات والارض لم يأمرها الرب جل وعلا بتدميرها أو منفصل بقوله ما تذر من شيء أتت عليه وهي لم تات على السماوات والأرض كذلك قوله اوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء مع لم تؤتى ملك سليمان وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك مما يؤتاه الملوك يجب إليه ثمرات كل شيء بلد الحرام فعنه ثم اشياء ما جاءت نقول هذا مخصوص بماذا بالحس حس يدرك أن بعض الثمارات لم تصل إلى بلد الحرام قال والثاني العقل وبه خرج من لا يفهم من التكلي العقل من المخصصات وهذا محل خلاف لكن الجماهير على أنه من من المخصصات سواء كان ضروريا أو نظريا ضروريا بحيث ان يدل العقل ضرورة على أن هذا الفرد ليس داخلا في في النص الله خالق كل شيء هذا لفظ عام الله خالق كل شيء وشيء هذا يطلق على الرب جل وعلا قل اي شيء أكبر شهاده قل الله إذن الرب يوصف أو يطلق عليه بأنه شيء كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا حينئذ نقول اللفظ من حيث هو يشمل لكن دل العقل ضرورة على أنه جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته ليست مخلوقا بل هو الخالق جل وعلا وبه خرج من لا يفهم من التكاليف هذا دليل عقلي نظري نظر في التكاليف الشرعية الأحكام الشرعية وشيخ السلام من تيمية ومن يا ريان أنه لا يطلق الأحكام الشرعية تكاليف ولهم رأيهم ولا وبه خرج من لا يفهم من التكاليف كالصبي والمجنون دل العقل على ماذا؟ على أن الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف لماذا؟ لأن التكاليف لابد فيها من نية والعقل لا يتصور وجود النية والقصد من المجنون ولا الصبي الذي لا, لا يميز فاينادي نقول دلاله عدم تكليف الصبي والعقل والمجنون ماذا العقل العقل كذلك مع النص ها كي رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي والمجنون والاجماع المخصص الثالث المنفصل الاجماع والحق انه ليس بمخصص بل دال على وجوده سواء نقل او لم ينقل نقل الينا او لم ينقل حينئذ الاجماع بذاته ليس مخصصا لماذا لان الاجماع لا ينعقد الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لا اجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقال اتفاق الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه احمد فحينئذ لا اجماع في وقت عصر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لان الشارع النبي صلى الله عليه وسلم هو المشارع فحينئذ ثم احكامهم خفيت يرجع عليه عليه الصلاة والسلام ولا تجمع ولا تجمع الأمة إلا بعد وفاته فإذا كان كذلك فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشريع ولا وحي فكيف يكون الإجماع مستقلا في إثبات الأحكام قالوا لا الإجماع لابد وأن يكون مستندا إلى دليل من كتاب وسنه فيكون اتفاق الأمة على أن هذا الحكم مدلول عليه بهذا الدليل قد ينقل الدليل وقد لا ينقل الدليل فيبقى الحكم مجمعا عليه فيبقى الحكم مجمعا عليه مثاله حديث بسعيد خذ الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لذلك بعضهم يقول يك... لا يكاد يوجد مثال لتخصيص الإجماع دون دليل لكن في ظن هذا المثال يصرح إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء ولو تغير لا ينجسه شيء شيء هذا نكره في سياق النفي فحينئذ تعم يعني لا يحكم بنجاسة الماء مطلقا ولو وقع فيه ما وقع سواء أثر أو لم يؤثر هذا ظاهر النص لكنهم أجمعوا على أنه إذا تغير الماء بأثر النجاسة في طعمه او لونه او رائحته فانه ياخذ حكم النجاس فيصير الماء نجسا فيصير الماء نجسا اما حديث ابي امامه فهذا ضعيف ولا يصح الاجماع عند اهل الحديث لا لا يصح ان يكون الاجماع مقويا للحديث وان قال به بعض الاصوليين هل الاجماع اذا قيل حديث ابي امامه عند البيهقي هو فيه ضعف الا ما غير طعمه او لونه أو ريحه هذا الاستثناء فيه ضعف في سنده رشدين او فيما اظن هل يصح الإجماع أن يكون مصححا لهذا الحديث وحينئذ يجعل هذا الحديث هو مسند الإجماع نقول الأصح عند أهل الحديث وهم العمد أنه لا يصح الإجماع مقويا للسند الذي ثبت ضعفه فحينئذ نقول هذا إجماع مستقل ولا يعرف له دليل ولا يعرف له دليل لكن هل هو اجماع مستقل لم يستند الى دليل نقول لا الحجه هنا بالاجماع في كونه ما أثر من النجاسات فالماء أخذ حكم النجاسة نقول دليله الاجماع بالاجماع طيب الاجماع بنفسه مستقل بذاته نقول لا الاجماع على الحكم المستنبط من الدليل من كتاب او سنه لكن ما هو الدليل الذي استنبط من هذا الحكم الله أعلى لم ينقل, لم ينقل إلينا لذلك قولنا والإجماع يعني الدليل المخصص الثالث هو الإجماع والحق انه أي الإجماع ليس بمخصص بذاته بل هو دال على وجوده يعني على الدليل المخصص على الدليل المخصص الرابع قال والنص الخاص النص الخاص يعني أن يرد نص خاص بالمعنى السابق ان يكون اللفظ دال على محصور بشخص او او عدد فيشمل ما كان النص من كتاب او سنه والسنه سواء كانت متواتره او احاد بس كذلك فيكون عاما من هذه الحيثية اذن النص الخاص يكون مخصصا كقول صلى الله عليه واله وسلم لا قطع الا في ربع دينار لقوله جل وعلا والسارق والسارقه السارق والسارقه هل كل سارق يقطع لا وانما يحاد بقدر نصاب السارقه قال لا قطع الا في ربع دينار فنقول لا قطع في إلا في ربع دينار هذا نص خاص من السنه سواء حكمنا عليه انه متواتر او احاد فهو يعتبر مخصصا ومقدما على قوله والسارق والسارقه والواجب حينئذ العمل بما دل عليه دليل التخصيص واهدار تلك الصورة التي دل عليها اللفظ العام دون حكم, دون, دون حكم يعني لا نسلط عليها حكم العام فنقول كل من سرق دون ربع دينار ما حكمه ها تقطع يده لا تقطع يده مع أن النص والسارق والسارقة فاقطعوا عام يشمل ربع دينار وما دونه نقول لا يهدر الصور أو الأفراد التي هي دون الربع فلا يتسلط عليها الحكم أما الاسم فهذا لا بأس به لو سرق زيتونة نقول هذا سارق لكن هل نرتب عليه الحكم الجواب لا كلام في الحكم لا في الاشتقاق ولا يشترط تأخره هذه أحكام تتعلق بالنص الخاص هل يشترط أن يكون متأخر عن اللفظ العام أو لا الأصح أنه لا يشترط ولذلك قال ولا يشترط تأخره الضمير عود على النص الخاص بل يخصص العام سواء كان أو كان متقدما أو متأخرا سواء كان النص الخاص متقدما على العام أو متأخر يعني قوله جل وعلا السارق والسارقة لا قطع إلا في ربع دينار هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل أن قوله السارق والسارقة متقدما في النزول ثم قال صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار إذن جاء النص متاخر المخصص جاء متاخرا ويحتمل ماذا يحتمل أنه قال لا قطع إلا في ربع دينار وبعد ذلك نزل قوله السارق والسارقه هل هما في كل الحالين سواء فيه نزاع فيه نزاع الأصح أنه سواء كان متقدما أو متاخرا أو جهلا هل هو متقدم أو متأخر نقول الواجب العمل بما دل عليه النص العام وإخراج تلك الصورة من دلالة اللفظ العام إذن يعمل به مطلقا متى ما وقف المجتهد على نص عام ونص خاص لا يبحث أيهما أسبق في النزول وأيهما أسبق في الوجود حتى يخصص أو يعمله نقول اعمل به مطلقا تعمل به مطلقا سواء كان النص الخاص متقدما على العام أو متاخرا إن علم التاريخ وإلا يعني إلا يعلم ايضا الحكم واحد لذلك قال ولا يشترط تاخره يعني تاخر النص الخاص بل يخصص العام سواء كان متقدما او متاخرا وعنه اي عن الامام احمد روايه اخرى بلا بلا يعني يشترط يشترط تاخره فان كان متقدما حينئذ قال لا يكون تخصيصا وإنما يكون نسخا على التفصيل سيذكره يعني لا يلزم اذا كان متقدما بانه تخصيص بل فيه تفصيل وعنه بلا يعني يشترط تاخره هذا لقول ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث عليه ماذا نقول لو كان الاحدث عاما هو المقدم نترك الخاص وإذا كان الأحدث هو الخاص ماذا نعمل بالخاص ونهدر تلك الصورة في اللفظ العام لكن الأحدث في ألا صح أن المراد به النسخ النسخ إن كان الأحدث رافعا لجميع أفراد اللفظ العام السابق حينئذ نقول هذا يؤخذ به الأحدث فالاحدث في قال فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده كما لو لو أفرده يعني لو جاء لا قطع إلا في ربع دينار جاء أولا إذن نقول ما دون ربع دينار لا قطع فيها ثم بعد ذلك علمنا أن قوله جل وعلا أو نزل قوله سبحانه السارق والسارقة السارق والسارقة هذا لفظ عام يدل على مطلق القاطع حينئذن نقول هذا النص ناسخ للنص السابق إن كان المتأخر هو العام إن كان المتأخر عام لماذا؟ لأنه في الجزئية التي دل عليها اللفظ العام صار رافعا للحكم السابق لأن النص السارق والسارقة له دلالتان دلاله على ما هو دون القطع ودلاله على ما هو في ربع دينار ما هو دون الربع دينار وما هو أعلى طيب النص السابق قال لا قطع إلا في ربع دينار ثم جاء النص من القرآن قال القطع في ما هو دون الربع دينار وقع تعارض في نفس الصورة هذا يثبت وهذا ينفي وهذا هو حقيقة النسخ هذا هو حقيقة النسخ فعين الحكم الذي أثبته النص نفس الصوره لا قطع الا في ربع دينار جاء النص العام اثبت ان القطع يكون فيما هو دون ربع دينار وحينئذ لا يمكن الجمع فنقدم المتاخر على المتقدم فنعتبره ناسقا هذه وجهة الامام احمد رحمه الله لكن الاكثر الاصحاب على مخالفتها فيقدم المتاخر وان كان عاما لذلك العلم يحتاج الى تجرد أخوة الهوى إذا دخلوا في العلمة وبالعجائب خيرا. فيقدم المتأخر مطلقا وإن كان عاما كقول الأحنفية عندهم يعني استدلالا بحديث ابن عباس كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث لكن نقول لنا أن في تقديم الخاص عملا بكلا الدليلين عملا بكلا الدليلين وإعمال الدليلين أولا من إهمال أحدهما لا قطع إلا في ربع دينار هذا دليل وله الحكم خاص والسارق وسارقة نقول هذا دليل وله حكمه الخاص إذا استثنينا من قوله السارق والسارقة ما هو دون الربع دينار عملنا بالدليلين عملنا بالدليلين جمعنا بين السنة والكتاب وإذا قدمنا السارق والسارقة وجعلناه ناسخا لقول لا قطع الا في ربع دينار عملنا بماذا؟ بدليل واحد وأهملنا دلالة لا قطع إلا في ربع دينار وعمال الدليلين اولى من إهمال أحدهما بل هذا عادة الصحابة لم ينقل عن واحد منهم أنه بحث عن المتقدم والمتأخر وجميع النصوص الواردة يوصيكم الله في أولادكم أنها مخصوصه بالعبد وغير القاتل الآخر لم ينقل حرف واحد مع الإجماع على أنها مخصصة النصوص سلك مخصصة عام مخصص دخل التخصيص مع الإجماع لم ينقل عن السلف صحابه أنهم كانوا يبحثون على المتأخر المتقدم ليخصص به أو يكون العام مناسخا للخاص الخاص إذا تقدم الخاص على العام قال فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده كأنه ورد خاص وخاص لقطع إلا في ربع دينار القطع فيما هو دون ربع دينار حينئذ صار متعارضين فعلى هذا ينبني عليه متى جهل المتقدم تعارضا وإذا تعارضا ها توقف وهذه مصيبة هذه أكثر النصوص العامة والخاصة والمخصوصة ما نعلم أيهم المتقدم المتأخر لأنه إذا لم يبحث ويسأل الصحابة من الذي يبحث ومن أين ياتينا النقل الصحابة أنفسهم كانوا يخصصون العام بالأدلة الخاصة ولم ينقل عن واحد منهم أنه بحث وسال. هل هذا متقدم أم هذا متأخر إذن كيف نعلم نحن فانقطع السبيل قطع الطريق فحينئذ تتعارض الأدلة وينبني عليها الوقوف في كثير من الأحكام حتى يرد ما يرجح أحد الاحتمالين فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض العام والخاص لماذا؟ لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه إذا لم ينقل أيهما المتقدم أيهما المتأخر احتمل أن المتأخر ما هو العام فيكون ناسخا ويحتمل أن المتأخر هو الخاص فيكون مخصصا وحينئذ التعارضة تقول الله أعلم ما ندري ما الحكم حتى يريد ما يرجح أحد الاحتمالين وقال بعض الحنفية هذا لما قال والنص الخاص هذا يشمل الكتاب والسنة الكتاب يخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب والسنة تخصص السنة مطلقا متواترة ولم يتعرض لها المصنف ذكرناها في شرح الورقات لكن هنا ما تعرض لها لها كالاستثناء من السابق والنص الخاص قال وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة مطلقا متواترة أم أحادي يعني لا يمكن أن يرد اللفظ العام في السنة ويرد المخصص في الكتاب لماذا لأن القرآن ها ليس قطعيا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ايهما المبين وأيهما المبين المبين القران والسنه مبين لو خصص الكتاب السنه لصار الفرع اصلا اجتهادات اراء الله عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس انت مبين وانت السنه قولك وتقريرك هي السنه عليه الصلاه والسلام فحينئذ هو مبين والكتاب مبين فلو جاء اللفظ العام في المبين لانقلبت الايه فصار الكتاب مبينا والنبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعل مبين قالوا هذا لا يمكن ان يكون انعكست الايه والاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين والكتاب مبين فحينئذ قالوا لا يمكن ان يكون الكتاب مخصصا للسنة لكن الجمهور على التخصيص وان هذا قلب الفرع, الفرع اصلا يخالفه الفرع يخالف ما نقل عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فكانوا يخصصون السنه بي الكتاب والكتاب بالسنة والمتواتر بالأحاد والأحاد بالمتواتر لأنه كله وحي وكله شارع فيخصص بعضه بعضا لا مانع عقلا من تخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب ولذلك سدل الجمهور بقول ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء والسنة شيء السنة داخل في قول لكل شيء كذلك إذن القرآن القرآن يبين بالسنة والقرآن أيضا بيان ولذلك القرآن ينسخ بعضه بعضا والقرآن ينسخ يخصص بعضه بعضا إذا هو نفسه مبين ومبين لأنه ورد في مواضع عام كقوله والمطلقات ورد في مواضع أخرى وإن كنا إذن بين بعضه بعضا وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة وخرجه ابن حامد ابن حامد رواية لنا يعني الحنابلة رواية تخريج من قول الإمام أحمد السنة مفسرة للقرآن ومبينة له هكذا قال إمام أحمد السنة مفسرة للقرآن ومبينة له أخذ ابن حامد من هذا أن الكتاب لا يخصص السنه لأنه حينئذ يصير المبين مبينا تنقلب الآية ثم قال والمفهوم الصواب ان كل منهما يخصص الاخر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ثم اجماع الصحابه على هذا ثم نصوص بالسنة مخصصه بالكتاب والوقوع يدل على على الجواز والمفهوم هذا الرابع والخامس الخامس والمفهوم يعني ومن المخصصات المنفصله المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق عندنا منطوق ومفهوم وسياتي بيانهما في موضعه إذا المفهوم يكون مخصصا واعتبر الاجماع جل الناس وقسم المفهوم كالقياس واعتبر الاجماع جل الناس وقسم المفهوم كالقياس إذا الاجماع يكون مخصصا وقسم المفهوم الموافقة والمخالفة يكونا مخصصين وكذلك القياس كخروج معلوفة بقول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة زكاه مهتدة في سائمة السائمه هي التي ترعى والمعلوفه التي يصرف عليها عند صاحبها سمى معلوفة في سائمة الزكاة هذا نقول خاص بماذا؟ بالسائمة لماذا؟ خاص بالسائمة لماذا قيل خاص بالسائمة في سائمة الغنم الزكاة الزكاة مبتدا وفي سائمة الغنم هذا جار مجروم متعلق ما هذا خبر مقدم تقديم ما حقه التاخير يفيد القصر والحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه اذن تثبت الحكم في المذكور في المنطوق به وهو السائمه وتنفيه عما عداه لان الغنم اما سائمه وما معلوفه لا ثالث وهنا يثبت الحكم في السائمه وينفع عن المعلوفه من اين خدت النفي عن المعلوفه من النطق او من الفهم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ما معنى دل عليه اللفظ لانك خدته من المركب لا في محل النطق لا في محل النطق محل النطق خاص بالسائمة النفي المسلط على المعلوف أخذته بالمفهوم إذن قوله في أربعين شاتا شاتا شاتا شاتا في أربعين شاتا شاتا شاتا الشعرابها امتدى مؤخرا وشاتا تميز في أربعين شاتا جاء بعد العدد أحد عشر كوكبا هذا تمييز ياتينا اليوم إن شاء الله تمييز فنقول في أربعين شاتا شات شاتا شاتا هذا يشمل المعلوفه ويشمل السائمة فنقول في أربعين شاتا شات نقيده ونخصصه بالسائمة ونخرج ماذا المعلوفه أخرجنا المعلوفه بالمفهوم أم بالمنطوق بالمفهوم بالمفهومي، لأن من طوق في سائمة الغنم زكاة، ومن طوق في أربعين شاة شاة لا تعارض لا تعارض بل هو ذكر بعض الأفراد، ولا يخالف الحكم، لأن في أربعين شاة شا في أربعين شاة هذا كأنه قال في السائمة زكاة، وقوله في السائمة الغنم زكاة لا يعارضه، إنما بقي التعارض ماذا؟ بين منطوق قوله في أربعين شاة شاة المنطوق يشمل المعلوفة أخرجه بمفهوم الحديث السابق في أربعين شاة شاة وهذا مثله مثل حديث بسعيد السابق إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء مطلقا سواء كان دون القلتين أو ما زاد على القلتين لكنه بمفهوم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث الحديث بمنطوقه دل على أن الماء إذا بلغ, بلغ قلتين فأكثر ها لا ينجسه شيء إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث بمفهومه الذي هو دون القلتين معنى أنه يحمل خبث مطلقا ولو لم يتغير الجمهور على تخصيص حديث بسعيد المنطوق بمفهوم حديث ابن عمر وهذا أرجح لأن المفهوم دليل شرعي وإذا كان دليلا شرعيا حينئذ يعامل معاملة الأدلة الشرعية عند التعارض وعند عدم التعارض فإذا لم يتعارض المفهوم قال بعضهم يثبت به الأحكام الشرعية وإذا تعارض قالوا ننظر هل عارض منطوق أو لا عارض منطوق أو منطوق أقوى فيقدم على الصحيح لا إن كان المنطوق عاما فيخصص بالمفهوم لأن كل منهما دليل شرعي تضبط هذه المفهوم دليل شرعي لو لم يعارض وجب ثبوت الأحكام الشرعية به فإذا تعارض حينئذ تقول تعارض دليل شرعي مع دليل شرعي فتجري قاعدة التعارض فإذا كان هذا عام حديث بسعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء ولو كان دون القلتين نقول لا حديث مفهوم حديث ابن عمر أن ما كان دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات فيخصص حديث أبي سعيد بمفهوم حديث ابن عمر كان الحديث الذي ذكرناه وإنما ذكرته لأن بعضهم يرى أن إذا تعارض منطوق مفهوم قال المنطوق أقوى فيقدم على المفهوم هذا ليس بالصحيح بل لو كان المنطوق يعني تقيد هذه القاعدة لو كان المنطوق خاصا فعارض خاصا في محل الصورة كلام مسلم لا, لا نعارض نقول هذا حق لانه لا يمكن الجمع فنقدم المنطوق الخاص على المفهوم الخاص اما اذا كان المنطوق عاما فلا نقول هذا والجمهور على هذا على انه يخصص العام اللفظ العام بالمفهوم سواء كان موافقا او مخالفا وهو الذي معنا الان وقول الصحابي كان حجه يعني يكون من المخصصات ها عندكم فعل ها؟ أي نعم نعم أنا ظنت فعل الصحابي. نعم والمفهوم كخروج المعلومة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة من قوله في أربعين شت وفعله عليه الصلاة والسلام فعله عليه الصلاة والسلام وتقريره عليه الصلاة والسلام فعله مثل بعضهم بماذا بقوله جل وعلا لا تقر ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطرون هذا مخصص بماذا؟ بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها فتتذر وهي حائض فيباشرها وهي حائض هل هو قول عائشة المخصص ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة ليس هو المخصص كما قد يظن لا كان يأمرها فتتذر فيباشرها المباشر هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هي المخصص لقول ولا تقربوهن لكن يرد السؤال أين العام هنا الذي يعرف يشير؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن نعم اي نعم الفعل المضارع الفعل المضارع اذا وقع في سياق الشرط او النهي او النفي نقول صار من صيغ العموم كنكر اذا وقعت في صياغ في سياق النفي او النهي نقول تعوم لا صلاة عام كل صلاة لمنفرد منفرد إمام مأمور صلاة نافلة صلاة فرض إلى آخره نقول هذه عام كذلك إذا قال ولا تقربوهن نقول هذا نهي عن أي قربان كل قربان سواء كان بواطن او غيره مطلق ولا مماسة ولو نمسها كذا نقول هذا منهي عن لكن جاءت السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عاشا في لحاف واحد وكان يباشر فنجعل المراد ولا تقربوهن المراد به الواضح ويكون فعله عليه الصلاة والسلام هو المخصص وتقريره وتق وفعله والمفهوم وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام مثل تقريره صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على صلاة سنة الفجر بعد الصبح وهذا يعتبر تخصيصا لي العموم عن النهي عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وقول الصحابي ان كان حجه قول الصحابي يعتبر من المخصصات سياتي بحث قول الصحابي هل هو حجه ام لا هناك شروط لابن القيم رحمه الله وغيره ياتي ذكرها لكن لو كان حجه هل يعتبر مخصصا او لا نقول الصواب لا لا يعتبر مخصصا الا اذا عد اجماعا فينظر فيه من نظر آخر أما بمجرد قول الصحابي فنقول لا لا يعتبر مخصصا هنا قال وقول الصحابي يعني من المخصصات كان حجة لماذا لأنه أقوى من القياس أقوى من من القياس والقياس يخصص العام لكن فرق القياس ثبت دليله بالكتاب والسنة وإذا حصل الإجماع أو جماهير قول جماهير أن العلم قل هو دليل شرعي لكن قول الصحابي هذا محل إشكال والقياس يخصص العام فكذلك قول الصحابي ثم قال وقياس نص خاص يعني القياس يعتبر من من المخصصات في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين القياس المعتمد هو الذي يكون على نص ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال القياس ضرورة لا قال القياس كالميت القياس كالميتة هذه نقلت عن أحمد وعن الشافعي مرادهم أن القياس لا يصار عليه لا يصار إليه إلا عند عدم وجود نص كما أن الميتة لا يجوز الأكل منها إلا عند عدم وجود الطيبات وقياس نص خاص في قول قوله بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء لماذا لأن حكم القياس حكم النص المستند إليه ذلك القياس فالنص يخصص العام فكذا ما قيس عليه فكذا ما قيس عليه يعني القياس لابد له من أصل يقاس عليه الاصل الذي يكون في باب القياس سياتينا لابد له من دليل لابد له من دليل الدليل هذا لوحده لنظر اليه دخل في قوله والنص الخاص اذا القياس استند الى دليل هذا الدليل يعتبر مخصصا فكذلك من بنى عليه والقياس متفرع على ذلك النص إذا ما تفرع على مخصص خصص هذا مقصوده ما تفرع عن مخصص خصص وهنا تفرع هذا القياس عن نص خاص والنص الخاص هذا يخصص فإذا كذلك القياس كذلك القياس وقال ابن شاق لا باسكان القاف وفتح اللام وجماعه من الفقهاء يخصوا لا يخص لا يخص اي العام او العموم لا يخص بقياس لا يعتبر القياس من المخصصات لماذا لان النص العام اصل والقياس فرع فلو خص العام به لقدم الفرع على الاصل وهذا ممنوع وهذا وهذا ممنوع نقول لا بل الصواب جوازه ودليله الوقوع والوقوع دليل الجواز الزانيه والزاني ها. الزانيه هذا يشمل الاحرار الحرائر والامه فإن تين بفاحشه فعليهن نص ما على محصنات من العذاب هذا نص في التخصيص اذن خصت الزانيه الامى من قوله الزانيه في ماذا في تنصيف العذاب قيس عليها العبد فنصف عليه العذاب قياسا على الامى بجامع ماذا بجامع الرق فصار مخصصا لقوله الزاني إذا الزانية مخصص بالنص والزاني مخصص بالقياس على على العامة حينئذ وجد القياس وقال قوم بالجلي دون الخفي وقال قوم بالجلي يعني يصح ويجوز القياس يجوز أن يخصص بالقياس الجلي دون القياس الخفي القياس الجلي يجوز التخصيص به والقياس الخفي لا يجوز التخصيص به وسياتينا الفرق بين الجلي والخفي في موضعه وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص دون العام الذي لم يدخله لم يدخله تخصيص يعني العام نوعان عام خاص عام مخصوص وعام أريد به الخصوص العام المخصوص هو العام الذي اريد وقصد ألفاظه استعمالا لا حكما أريد الفاظه أفراده استعمالا لا حكما إذا قيل على المثال السابق فاقتلوا المشركين أما نقول المشركين هذا لفظ عام لفظ عام يصدق على كل فرض فرض من أفراد المشركين نعم هذا من جهة ماذا من جهة اللفظ نفسه لكن الحكم هل كل فرض من أفراد المشركين مقصود بالحكم الجواب لماذا لأنه عام مخصوص دخله التخصيص فتقول العام المخصوص هو الذي دخله التخصيص وهو الذي قصد جميع أفراده استعمالا لا حكما استعمالا يعني من جهة اللغة دل لفظ المشركين على كل من اتصف بهذا الوصف لكن لا يلزم منه ثبوت الحكم عليه فحينئذ قصد بهذا اللفظ جميع الأفراد أو دخل جميع الأفراد استعمالا لا حكما، كذلك قول المطلقات. ما ذكرنا أنه من حيث اللفظ يشمل كل مطلقة من حيث اللفظ من حيث اللغة يشمل كل مطلقة، لكن في الحكم الشرعي لا المطلقة الحامل ليست داخلة في النص. إذا قوله والمطلقات تناول جميع الأفراد المطلقات استعمالا في اللغة لا في الحكم لخروج بعض الأفراد في الحكم، أما في اللغة فهو ثابت. أما العام الذي أريد به الخصوص. فهو الذي قصد به بعض أفراده استعمالا وحكما ابتداء قبل أن يركب قبل أن يدخل في جملة مفيدة بعض الأفراد أخرجا قوله تعالى ولله على الناس الناس هذا من ألفاظ العموم او لا من ألفاظ العموم فيشمل المؤمنين والكافرين وهم من أدلة القول بأن الكفار مخاطبون بفرع الشريعة يا أيها الناس نقول كل ما جاء يا أيها الناس فهو شامل فحينئذ ولله على الناس نقول هذا عام عام أريد به كل الأفراد من جهة اللفظ لكن من جهة الحكم قوله من استطاع هذا مخصص إذا قوله الناس في هذا المثال الناس عام مخصوص عام لأنه من جهة اللغة استغرق جميع ما يصلح له اللفظ مخصوص لورود النص المتصل به لإخراج بعض الأفراد فحينئذ نقول دلالة الناس على جميع الأفراد من جهة الاستعمال لا من جهة الحكم لأن قوله من استطاع يعتبر مخصصا يعتبر مخصصا لكن قوله جل وعلا أم يحسدون الناس على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذه نقول أطلق اللفظ ابتداء مرادا به واحد إذن تناول الفرد الواحد هو لفظ عام من حيث الأصل لكن قصد عند الإطلاق الفرد الواحد استعمالا وحكما ابتداء لا نقول هذا خصه الذين قال لهم الناس ان الناس لو حمل اللفظ عام هذا عام هذا عام لو حمل اللفظ على العموم هذا العموم من القائل من المقول له إذا كل الناس هم قائلون يقول لمن ما وجد أحد الذين قال لهم الناس إن الناس نعيم بن مسعود اذن اطلق اللفظ ابتداء ابتداء اطلق مرادا به الواحد استعمالا وحكما استعمالا وحكما الفرق بينهما ان الاول ولله على الناس نقول هذا اخرج منه بعض الافراد دلالته على الباقيين على الارجح حقيقة دلالته على الباقيين على الارجح حقيقة وليس من قبيل المجاز وأما الذين قال لهم الناس أم يحسدون الناس اذ قالت الملائكة جبريل عليه السلام هذا نقول من إطلاق الكل مرادا به البعض فيكون من قبيل المجاز لأن اللفظ السعمل في غير ما وضع له في غير ما, ما وضع له إذن قوله وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص وحكي عن ابي حنيفه العام المخصوص يعني الذي ليس او الذي لم يرد به الخاص عام مخصوص يعني دخله التخصيص وعام اريد به الخصوص يعني استعمل في الخاص واستعمل فيه في الخاص في الفرد الواحد استعمالا وحكما واما العام المخصوص لا استعمل في كل الافراد ثم قصر منه بعض بعض الافراد العام المخصوص الذي يدخله التخصيص هذا قد يكون محفوظا محفوظا بماذا يعني لم يدخل تخصيص البتة لم يدخل تخصيص وعام مخصوص بمعنى أنه دخله تخصيص يقول عيسى بن عبان هنا العام إذا دخله تخصيص حينئذ يجوز أن يكون القياس مخصصا أما العام المحفوظ الذي يعبر عنه الشيخ السلام بالتنم رحمه الله بالعام المحفوظ هذا لا يخصص بالقياس لماذا؟ لأن العام المحفوظ أقوى أقوى والعام المخصوص فيه ضعف ولذلك اختلف فدلاته على الباقين بعد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز؟ ولا صح أنه حقيقة إذا وخصص به العام المخصوص دون العام الذي لم يدخل تخصيص لأن الباقي على عمومه أقوى من ذاك المخصوص لكن عند الوصول قاعدة ما من عام إلا وقد خص ما من عام إلا وقد خص هذا يحمل في الأحكام شيخ السلامي ينازعهم في هذا يقول ليس بصحيح بل ثم بعض العمومات لم يدخل بل كثير يقول كثير من عمومات الكتاب والسنة لم يدخلها تخصيص لكن مراده رحمه الله ما هو أوسع من الأحكام لذلك مثلوا ما من دابة في الأرض لا له رزقها هذا ليس في الأحكام مثل به الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين هذه ليست في أحكام ومراد الاصوليين ما من عام إلا وقد خصة مرادهم الله أعلم الأحكام الشرعية التكلفية في الصلوات قول وقيم الصلاة وآت الزكاة كلها الفاظ عامة وقد دخل التخصيص أما هما من دابة اخره فهذه ليست من قبل الأحكام الشرعية ثم قال ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد يعني إلى أن يبقى واحد إذا جوزنا قلنا لا خلاف في جواز التخصيص إلى كم؟ قال المصنف هنا إلى واحد مطلقا يعني سواء كان اللفظ دالا على الجمع أو لا مطلقا يعني ولله على الناس يجوز تخصيصه لأن يبقى واحد ومن يتقي من أو ما يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد وقال الرازي والقفال والغزال إلى أقل الجمع إلى أقل الجمع وهو ثلاثة وهو ثلاثة وبعضهم يفصل وبعضهم يفصل يقول إن كان اللفظ العام جمعا فأقل ما يدخله التخصيص إلى ثلاث إلى ثلاث لماذا؟ لأن اللفظ هنا كما سبق أنه دال على العموم بصورته وبمعناه بصورته وبمعناه، فكونه بالصورة يدل على الجمع، فحينئذ إذا خص من جهة المعنى، فيكون أقل ما يدل عليه الجمع، وأما ما عد الجمع كمن وما، فلا باس أن يخص إلى أن يبقى واحد، وهذا التفصيل حسن، هذا التفصيل حسن أن يفصل فيما إذا كان دالا على الجمع وفيما إذا لم يكن دالا على الجمع بصورته، فما كان دالا على الجمع بصورته، فالاولى أن يقال جواز التخصيص إلى أن يبقى أقل الجمع ليوافق المعنى اللفظ ولذلك كما سبق قول البسي أن الكامل في الجمع هو أن الكامل في العموم هو الجمع لأنه يدل على العموم بصورته وبمعناه ويجوز تخصيص العموم إلى واحد يعني إلى أن يبقى واحد وقال الرازي والقفال والغزالي إلى, إلى أقل الجمع وإن كان بعضهم يذكر في أدلة الجواز تخصيص العموم الى الواحد ليس عندنا دليل شرعي نص يعني ليس عندنا مثال شرعي جاءت تخصيصات تخصيصات حتى بقي واحد هذا لا وجود له وانما ذكروا دليلا لهذا العام الذي اريد به الخصوص عند المتقدمين لا فرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص قالوا لما جاء لفظ الناس من حيث هو هو عام لما السعمل في قوله الذين قال لهم الناس والمراد به واحد دل على جواز تخصيص العام لأن يبقى واحد لماذا بناء منهم على أنه لا فرق بين العمومين نعم. لا, فرق بين النوعين. لا فرق بين النوعين وإنما فرق بينهم المتأخرون السبكي ومن بعده فقالوا العام نوعان عام مخصوص وعام أريد به الخصوص الثاني هذا مجاز باتفاق عندهم الأول فيه, فيه نزاع بناء على التقسيم المسألة لا, لا أصل لها لا أصل لها وإذا قلنا لا تقسيم فحينئذ يستدل بالعام الذي أريد به الخصوص بأنه أطلق أريد به واحد وهو لفظ عام على جواز تخصيص العام الذي يدخله التقسيص إلى أن يبقى واحد لكن هل المسألة لها وجود في الشرع الجواب لا ليس لها مثال في الشرع وهو حجة في الباقي بعد أن يخص حجة في الباقي وهذا غريب أن يختلف فيما إذا أخرج عن اللفظ بعض الأفراد هل هو حجة في الباقي أم لا وهو حجة في الباقي يعني بعد التخصيص الأفراد التي بقيت بعد أن خص منها هل هو حجة فيها أم لا وهذا مبني على هو وحقيقة فيها أم لا لأنه صار من باب إطلاق الكل مرادا به الجزء وهو مجاز وهو حجة في الباقي وهذا هو الحق وهو الصواب عند الجمهور لماذا لأن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات وأكثرها دخله تخصيص الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات وأكثروا دخلها التخصيص لذلك نقول ما من عام في الأحكام الشرعيه لو قد خص فحينئذ إذا صار العام بعد أن يخص ليس بحجة ذهبت أكثر العمومات من الشارع ذهبت أكثر العمومات من الشرع خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان قالوا لأنه بعد التخصيص صار اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فيكون مجازا فيكون مجازا نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص ولو قل انه مجاز فهو في مقابلة النص ثم قال ومنه الاستثناء وهذا يحتاج إلى وقفة صلى الله وسلم على نبينا محمد